كنت دمعي وجع الصادر ما زال يجري بدمي العاشر يا سبط فاقبال ألم الحائر قد عشت عمري أبتي زائر إذا استوحشت في الغيبة فأنسي طفك الرحبة لغوثي شيعتي ندب ولي فيك أرب لا أنا في غيبتي يا والدي جفني يا ماجف فإذا يزحف الباكون شوقا كنت أزحف أنا في عاشر في الأربعين الدمع يذرف أولادي حسينا وحسينا كعبة الطهار امشي ويا امشي الزوار من كل فجّان يا سبول من كل فجّان لابي الثوار لبيك لبيك امان الاحراء وأمشي نحو ذي التربة معي العباس في هيبة تمثلناه في ضامن يروي الناس بالقيام تمثل لي الأكبر ما بين الحضور قمرا رفرفا راية في الكف الطهور وتمثل لي القاسم في طفل صغير سبق الأهل مشتاقا إلى القبر المنيري ارنو بروحي وسط الزاحفي تفضح عيني ولهي المخفي لاطلت وباب الطف في هجرت عيوني علمن الناس فاعدو ذاهنا للربي ترابك ار بلا قربي اذا بعنت مناراتن يضيء جناب دفئ القلب شهقت عبرتي من لهفتي والقلب أحرم بثرى أرضها أمسح وجنتي كي أتيمم بثرى قد حوا دم الأولام أقدس الدم أنا في كربلا أم جنتي الله المعظم أقدس أرضين وطن الأملاك طوبى لمن قاد حضن الشباك أرض النبيين عوتي الأفلاك سبحان من قاد خدسا سواك ويطفع داخلي اللي حساس فانسى الناس كل الناس وعارف ايه سر قلبي باين سايب طوال كان حجي هنا والقلب طواف ومؤلم سأطوف على خبر الحسين أتألم وسأسعى من النهر إلى ذاك المخيم فتقبل وفودي يا حسين وترى